صابني حبكم مرحموا يا ناس ذيك الأيام ماني بناسيها ذقت مرة العزاير بغير قياس دمعت العين لولاك مصخيها بس أنا حب والحب ما بهباس سكت كل الاجيال تمشيها أكتم السر وخش من البلاس وجهين والله مدانيها رغبتي في غنوج انتقب الراس ليتها تطلب البيع واشريها حيث فيها من الفن خمسة جناس من طمع ما يخليها ذرة اللبسوها الحرير الباس ليت عيني دواما اتراعيها حملوها الجواهر وعقد الماس ساطع برقبتها وياديها عن هواها طيور عن هوا من هواها طيور الهواء في اللاس بالشوارع قليل تخطيها دونها الباب والقفل والحراس حذروها وانا ميتم فيها كل ما جيتها بس لمنا الهجاس ما الميزان قلوا بيبطارها خدها ورد وعيونها نعاس فحسن اوصاف ربي مسويها ابو عبد الله